وَإِنَّ إمْرَأَةً خَافَتٌ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا لَصُلْحٌ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ وَإِنْ تُحْسِنُ وَتَتَّقُ أن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل المين فتذروها كالمعلقة وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ وَسُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقُوا يُلْهِكَ اللَّهُ كُلَّهُمْ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ